بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكرنا فيما سباق أن من كانت وظيفته الصلاة إلى أربع جهات ولم يتمكن إلا من أربع صلوات فما دون أن له أو أن المتصور فيه ثلاثة أنحاء سبق الكلام في نحوين وهما ما إذا تمكن من صلاتين أو تمكن من ثلاث صلوات وصل الكلام إلى ما إذا تمكن من أربع صلوات فقط وهنا مطلبان المطلب الأول هو أن الوظيفة هي التخيير في الصلاة المتوسطة بمعنى أنه يتعين عليه الظهر في الصلاة الأولى للأمر الفعلي بها في الوقت المشترك ويتعين عليه العاصر في الصلاه الرابعه للأمر الفعلي بها في الوقت المختاص ويبقى لديهما بينهما صلاتان فهو مخير بين أن يجعل هاتين الصلاتين ظهرا أو يجعلهما عصرا أو يفرق بينهما بأن يصلي عصرا ثم يصلي ظهرا والسر في التخيير أن المكلف حيث لا يتمكن من الموافقة القطعية لا لصلاة الظهر ولا لصلاة العصر، فتصل النوبة للموافقة الاحتمالية، ومقتضى كفاية الموافقة الاحتمالية. كفايتها بأي نحو من الأنحاء فسواء صلى الثلاث ظهرا والرابع عصرا أو صلى صلاة الأولى ظهرا والثلاث الباقية عصرا أو صلى ظهرا وعصرا ثم ظهرا وعصران، فإن فإن جميع هذه الكيفيات مما لا مرجح لإحداها على الأخرى ما دام لا يترتب على ذلك أكثر من الموافقة الاحتمالية المطلب الثاني لا ريب في أنه يلزمه الاتيان بالظهر لا ريب في انه يلزمه الاتيان بالعصر المسبوقه بالظهر الى جهه الظهر بمعنى انه لو اختار ان يصلي الثلاث الاولى ظهرا فلا كلام ولكن اذا اختار ان يصلي عصران فلا ريب في ان العصر المسبوقه بالظهر يتعين عليه الاتيان بها الى نفس جهه الظهر اذ لو لم يأتي بها الى نفس جهه الظهر لم يحرز الترتيب معا اشتراطه فان مقتضى كون الوقت مشتركا هو اعتبار الترتيب بين الفريضتين فاذا صلى العصر الى نفس الجهة التي صلى الظهر اليها احرز صحة الصلاة من حيث الترتيب نعم يحتمل البطلان من جهة أخرى وهي جهة فقد القبله لكنه يجزم أنه لم يخل بالصلاة من حيث الترتيب لأنه أوقع العصر إلى نفس جهة الظهر هذا بالنسبة إلى العصر الأولى يعني العصر المسبوقة بالظهر وبالنسبة للصلاة الثانية التي هي الصلاة الثالثة بحسب العداد إن صلى ظهران فلا ريب أنه من حقه أن يختار أي جهة شاء ولكن إن صلىها عصرا فهل هو مخير في أي جهة شاء بأن يصلي الظهر والعصراء إلى جهة الشمال ثم يصلي عصرا إلى جهة الغرب أو الجنوب ثم يصلي العصر الأخيرة إلى جهة أخرى فهل هو مخير أم يتعين عليه أن يصلي العصر الثانية يعني لو اختار أن يصليها عصران أن يصليها إلى نفس الجهة التي صلى إليها الظهر الصحيح أنه يتعين عليه ذلك متى ما صلى الظهر إلى جهتين؟ فأي صلاة يأتي بها بعنوان العصر بعد ذلك يلزمه شنو أن يصليها إلى نفس الجهة التي صلى إليها الظهر والوجه في ذلك أن مقتضى اعتبار الترتيب طبعا على مبنى سيدنا قدس سروا الذي يقول باعتبار الترتيب وإلا سبق النقاش في ذلك نحن بناء على مبنى. والوجه في ذلك أنه بناء على اعتبار الترتيب في الوقت فحين فحينئذ إن كان البعد بين صلاة العصر بين جهة إن كان البعد بين جهة صلاة العصر وجهة صلاه الظهر اكثر من ستين درجه فيعلم تفصيلا ببطلان العصر اما لفقد الترتيب واما لوقوعها لغير القبله فانه ان كانت الظهر التي صلاها للقبلة فصلاه العصر باطله لوقوعها الى غير القبله واين كانت الظهر التي صلاها لغير القبلة فصلاة العصر شنو باطلة لفقد الترتيب لا معلاه وما يعلم المكلف ببطلانه تفصيلا لا يصح ان يكون مقدمة علمية بنظر العاقل فان العقل إذا حكما بلزوم الموافقة القطعية مثلا أو بلزوم الموافقة الاحتمالية فيتعين أن يكون المأتي به مقدمة علمية لتحصيل الموافقة وما يقطع ببطلانه تفصيلان إما لفقد الترتيب أو لفقد القبلة لا يصلح أن يكون مقدمة علمية لإحراز الامتثال فلا محاله متى ما علمه أن البعد بين جهتي صلاة العصر وجهتي صلاة الظهر أكثر من ستين درجة فعلى مسلك سيدنا قدس سره يقطع ببطلان صلاة العاصر وكل صلاة يقطع ببطلانها لا تصلح أن تكون مقدمة علمية للامتثال وأما إذا لم يعلم أن البعد بينهما كذلك ويحتمل أن البعد بينهما لا يزيد على خمس واربعين درجة مثلا مما يغتفر فيه الانحراف لو كانت الظهر إلى القبلة أو كانت العصر إلى القبلة فحينئذ في مثل هذا المورد صحيح أنه لا يجزم بالبطلان ولكنه يحتمل البطلان فما دام يحتمل البطلان فمقتضى اشتراط الترتيب في حقه ان يحرز شنو الموافقه القطعيه للترتيب فعدم احراز المخالفه القطعيه لا يلغي لزوم الموافقه القطعيه فالترتيب اذا كان شرطا في الوقت المشترك فمقتضى اعتبار شرطيته ان لا يصلي العصر الا الى نفس جهه الظهر بحيث يقول ان اخللت بجهه القبله فانا لم اخل بجهه الترتيب لا محاله ولكن في عباره المقرر لكلام سيدنا قدسيه سره قال هكذا بالي اذا بقي من الوقت مقدار في من الجزء إذا بقي من الوقت مقدار اربع صلوات فان الاول والاخير مختصا بالظهر والعصر وفي الثنتين المتخللتين المتخللتين مخير بين الامرين فله الصرف في الظهر فياتي بالظهر الى ثلاث جهات ثم بالعصر حيث يشاء وله الصرف في العصر فيصلي الظهر والعصر الى جهه لاحظوا هذه العباره ثم ياتي بعصرين في جهتين يعني بعد أن يصل الظهر والعصر إلى جهتين بقي عليه صلاتان يصح أن يأتي به مجنو عصرين في جهتين مع أن هذه العصر التي هي الفرد الثالث من الصلاة إما يقطع ببطلانها تفصيلا أو لا يحرز معها رعاية شرطية الترتيب وهذا منافل لي مبانيه الظاهرة في صفحة أربعمائة في أربعمائة, أربعمائة وستة وستين وأربعمائة وسبعة وستين حيث أصر هناك على لزوم مراعاة شرطية الترتيب في الوقت المشترك والنتيجة هذا, هذا بالنسبة إلى الثالثة وأما بالنسبة إلى الرابعة التي يتعين أن تكون عصرا فقد قلنا في الدرس السابق بأنه حتى بالنسبة للرابعة يتعين الاتيان بها إلى نفس الجهة التي صلى الظهر إليها فإن سقوط شرطية الترتيب في الوقت ما موردها ما إذا لم ما إذا لم يتمكن من الاتيان بصلاتين أما إذا تمكن من الاتيان بصلاتين إحداهما ظهرا والأخرى عصران فالثانية وإن وقعت في الوقت المشترك لكن ما دام يمكنه التحفظ على شرطية الترتيب فيتعين عليه ذلك وقد سبق الكلام في هذا في الدرس السابق إذا صلىها العصر، إذا صلها إلى عين العصر, العصر ما ما هي الغرض منها أصلاً مقدمة علمية للامتثال وإذا قلنا نعلم ببطلان العصر الثاني، العصر الأولى تحققت نفس العصر الثاني فلها ضخوب، فيها لا ما يخال، عدم عدم لغويتها يعني عدم فائدة منها، عدم الفائدة منها. لا يبطل إحراز الامتثال بخلاف القطع ببطلانها أو عدم إحراز الموافقة معها فلو قلنا بالتخيير لأنه مخير بين أن يأتي بها ظهرا أو عصران فلا تكون نتيجة التخيير أن يصل إلى حد القطع بالبطلان أو عدم إحراز الموافقة فليصليها ظهرا بس لا بس على عيني وعلى رأسي كل ما تقول سمعا وطانا مطيع خادم خادم, خادم لخادم لكم خادم. إن لم فإن لم يصح فإن, فإن لغى نقول فإن لغى هذا كلامكم صحيح تمام نضيف هذه العبارة وهذه الصلاة الثالثة إن كان الاتيان بها بعنوان العصر لغوان لأنه أتى بعصر إلى نفس جهة الظهر زين؟ فليصليها شنو ظهرا لأنه يصليها عصرا إلى جهة مخالفة هذا لا يجب المصير إلى ذلك لا <تصفيق> يحتاج نعم مقتضى ذلك لا, يعني... لا رابع إلى نفس الجهة قصديكم نفس الجهة نعم نعم أقول عصرا عصر. إلى نفس الجهة ولكنه مختص بالعصر محله لا يصح الاتيان به قصدي بناء على ما بناؤكم أنه الترتيب مراعى حتى بناء في الوقت المختص في مثل هذا هالفرض لا معنى للمحافظة على على على أنهم في الوقت المختص لا بد أن يصليا مثل الضهر على على م بناء الكلامكم أن شرطية الترتيب محفوظة أيضا في الوقت المختص لكي لصلاة الرابعة في هالمورد المفروض صليها في جهة أخرى ليس في جهة نفس الضهر لأنه إن صلىها إلى نفس جهة الضهر فقد صلى عصرًا أولى لنفس الضخاب فهذا ما في ميزة زائدة. زين وإن صلىها عصرًا إلى جهة ولو صلىها لجهة أخرى فلا يحرز فلا يحرز اعتبار الترتيب بناء على اعتباره. الرك فلا يحرز اعتبار الترتيب بناء على اعتباره. نعم صح ولا؟ لا, صح له لا <تصفيق> أنا لا يصلي شيء. لا لا يصلي شيخ ما. يصلي عصر الى جهه اخرى ادري اقول لو صلاها عصرا الى جهه اخرى لم يحرز الترتيب نعم. ولو صلاها عصرا ولو صلاها عصرا الى الجهه الاولى اكد ما صلاه تمام لو لا لولا فحين اذا يكون مخيرا ما في چاره ما في چاره احتماليه اي موافقه احتماليه بناء على اعتبار الترتيب لا بد من موافقه الترتيب معا. ما لا معنى المواف ما له معنى الموافقه الاحتماليه فليكن واذا صلها الى جهه بناء على اعتبار الترتيب نقول ما, ما يصلي ما لا يترقب منها ما يخالف ما يخال. الشيخ يقول لا يصلي ما يخال. لا. ما أدري ما في الآن الان بابين في هذا التنبيه تنبيه الأخير على بغض يكون شلون لأنه ألا, يتحق. ألا, يتحق. ألا يتحق. ما يناسبكم هذا الكلام لأنه بالنتيجة إذا أصليها إلى جهة أخرى الترتيب ما معنى؟ ما معنى الترتيب خلاص شو صلاة هذي هذي. ظاهلية ظاهلية. قبليه بعد الصراخ تطور واقع قبل العصر قبليه شمعنا معنى القبليه هي الظهر واقع قبل العصر دائما تكوينا هي واقع قبل دائماً الأربع الاولى قبل الاربع الثانيه دائما من يصلي ثمان ركعات الأربع الاولى تقع شنو قبل الثانيه ما له معنى القبليه ليس معنى الترتيب هو القبليه ما يدخل مختص بالعصر اربع فروض يصليها عصر لا بد ظهرا الان الظهر احنا ليس كلامنا الان صلى الظهر احنا كنا كان عنده فروض ظهر وعنده عصر الان صل الظهر ممتاز ثم اي قبليات القبليه من جهه القبله لو من جهه الترتيب ايش معنى القبلية ما له معنى الترتيب اذا لانه يقطع بمخالفه الترتيب لا محاله الان لو صليت الظهر الى جهه الشمال صحيح ثم صليت العصر الى جهه خن الجنوب حتى يصير استدباب بشكل واضح صليت الظهر الى جهه الشمال صليت العصر الى جهه الجنوب هنا في مثل هذا المورد اقطع بمخالفه الترتيب ما لم يحتاج الشرط الى القبلة اقطع بمخالفه الترتيب لو لا ليش أقطع ده كان يالتي صحة الظهر ظاهاي أي ظاهِر اي كيف أقطع بصحته ظاهرائN أنا مكلف بالصالة إلى أربع جهات كيف أقطع بصحتها ظاهرين كيف يعني يعني تنازلت عن شرطية الق lithium لا، لا شرط جاهر بالترتيب نازلت لا شرطية القitié لعني города السمر لعني إذا شرط قبلى وشرط الترتيب نازلت عن شرطية القبلى فلا يحتاج إلى أن يوصليئه إلى أربع جهات أصلا بعد خلاص شبرا اعتبار الصلاة إلى أربع جهات غير بناء على شرطية القبلة، إذا, إذا القبلة مُعتبرة خلاص. إذا كان ممكن هذا، إذا ما كان شيء كلامنا على بناء على ذلك الآن البحث بناء على اعتبار شرطية القبلة، وإلا ما يحتاج هذا البحث كله. السيد الخوي قال من الأول يصلي إلى أي جهة ويكفي ما يحتاج يصلي إلى أربع جهات. كلامنا البحث متسلسل شيخنا. كل ذكرنا بناء على مبنى السيد الخوي شنو شنو يصير بناء على مبنى النائني شنو يصير بناء على مبنى المشهور من انه لابد من الصلاه الى اربع جهات جت هذه الفروع كلها كلها مبنيه على مراعاه شرطيه القبلة بناء على مراعاه شرطيه القبلة لو صلى الظهر الى الشمال والعصر الى الجنوب لقطع بمخالفه الترتيب لا محاله إن كانت الظهر إلى القبلة العصر شنو باطلة لوقوعها إلى غير القبلة إن كانت البلي العصر إلى القبلة قطعا ما حصل ترتيب بينها وبين الظهر كلام بناء على اعتبار شرطية القبلة تنبيه هون. ذكر سيد العرواق قدس سره في آخر المساله قال ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلان بخلاف العشاءين اختلافهما في عدد الركعات وقد شرحه سيدنا قدس سروه قال إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار اربع صلوات او اقل يصلي الأربع مثلا الى اربع جهات بقصد ما في الذمه المردد بين الظهر والعصر رعايه للقولين الموجودين في المساله وهما القول بتقديم الظهر وإيراد النقص على العصر أو القول بتقديم العصر وإيراد النقص على الظهر مراعاة لهذين القولين يصلي اربعا بعنوان ما في الذمه وفيما إذا كان الباقي أزيد من الاربع وأقل من الثمان مقتضى الاحتياط أن يكمل الاولى يعني أن يكمل اربع صلوات بقصد ما في الأربع لما وأما في غير المكمل يعني الثلاث الباقيه او الخامسه الباقيه او السادسه باقيه فلا مقتضي بعد لقصن ما في الذمه لانه بالنتيجه يريد ان يخرج من شنو من عهدتي احد القولين المختلفين وبالجمله فهذا الاحتياط انما هو من اجل الخروج عن شبهه الخلاف ولذلك فليس احتياطا متعينان ثم إن مورد هذا الاحتياط إنما هو ما عدى الصلاة الأخيرة أما هي فالمتعين فيها شنو؟ اتيانها عصران للقطع بسقوط الأمر بالظهر إما للامتثال أو لخروج الوقت فنقول بناء على ما أفيد في هذا التنبيه فإنه حينئذ إذا اتى بالظهر والعصر الأولى إلى جهتين إذا أتى بالظهر والعصر الأولى إلى جهتين فمقتضى الاحتياط أنه فيما بعدها أن يأتي به شنو بقصد ما في الذم إلى جهات شنو أخرى مقتضى الاحتياط أن يأتي بالظهر والعصر إلى جهتين وفي بقية الصلوات حيث يبقى عليه شنو صلاتان وفي بقيه الصلوات ان ياتي بهما الى جهتين لكن بقصد ماهي الذمه لا بقصدي شنو خصوص العصر كي يحصل له القاطع ببطلانها تفصيلا او عدم احراز ولوياي شرطيه الموافقه لشرطيه الترتيب وفقا لما ذكره شيخنا العظيم الشيخ جعفر كاشف الغطاء <تصفيق> المساله السادسة عشر انا الخامسه عشر ما بقرأ الان ما بها المساله السادسه عشر الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم امكان العلم والتكرار الى الجهات في سائر الصلوات بيان هذا المطلب نذكر اليوم كلام سيدنا ومناقشة نخليها لما بعد قال إن غير الصلوات اليومية مما يعتبر فيه الاستقبال سواء كان صلاتا كصلاتي الآيات والأموات أم لم يكن صلاتان كقضاء الأجزاء المنسية قضاء التشهد قضاء السجدة أو سجدتي السهو على القول باعتبار الاستقبال في سجدتي السهو وكذلك الذبح حيث يعتبر فيه الاستقبال والدفن حيث يعتبر فيه الاستقبال جميع هذه الامور التي يعتبر فيها شنو الاستقبال تارة يفرض حصول الضان في موردها يعني الظن بالقبله الناشئ عن التحري واخرى لا يحصل الضان اما اذا حصل الضان فلا مانع من عمل بالظن في جميع هذه الموارد بلا حاجه الى تكرار العمال لاطلاق صحيح زراره يجزي التحري ابدا اذا لم يعلم اين وجه القبله اذ لا قصور في اطلاقه فيشمل صلاه الفريضه ويشمل صلاه الايات ويشمل صلاه الاموات ويشمل قضاء الأجزاء المنسيه ويشمل الذبح والدفن والاحتضار وأشباه ذلك وأما إذا لم يحصل الظن فهل يكرر صلاة الآيات لأربع جهات او يكرر صلاه الجنازه لاربع جهات طبعا الذبح ما يمكن تكراره لاربع جهات يعني ها يمكن يذبح باخرضه او دفنه يعني يدفن الميت اربع جهات شلون يصير هذا وأما إذا اذا لم يحصل له الظان قال فهناك تفصيل تفصيل بين شنو بين ما يعتبر فيه التوجه وما يعتبر فيه التوجيه فالصلاة سواء كانت صلاة فريضة أو آيات أو أموات يعتبر فيها التوجه ولكن الاحتضار والدافن والذابح يعتبر فيه توجيه فبالنسبة لما يعتبر فيه التوجه فالظاهر أنه لا حاجة إلى التكرار إلى أربع جهات حتى لو سلمنا بذلك يعني باعتبار التكرار في الصلوات اليومية لما اذ المستند لتكرار الصلاة اليومية إلى أربع جهات هو مرسلات؟ خراش أو خداش الله يرحمه ما يرحمه إزيان، إزيان. ولا ينبغي الشك <تصفيق> هو واضح عنده سيد الخوي ولا ينبغي الشك في أن منصرف رواية خراش الصلاة اليومية ومع الغض عن ذلك فلا أقل أن مورده الصلاه فلا يشمل الأجزاء المنسيه مثلا كقضاء السجد وقضاء التشهد أو سجدتي السه بناء على اعتبار الاستقبال فيهما وحينئذ إذا لم يشمله مرسل خراش فلا مانع من القول بكفاية التوجه إلى جهة أخذا بإطلاق قوله عليه السلام في صحيح زراره ومحمد بن مسلم يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة فإن هذا العنوان وهو عنوان المتحير يشمل جنوه من كان متحيرا في الاستقبال سواء كان متحيرا في الصلاه ام في غيرها فيقضي في الاجزاء المنسيه الى شنو اي جهتين و بل يسجد سيد السهو الى اي جهتين زين. ولكن يلاحظ على ما افيد ان ظاهر سياق مرسلة خراش النظر لما يعتبر فيه الاستقبال ولا خصوصية للصلاة فما يعتبر فيه الاستقبال إذا لم يحرز القبله ولا بظنين شنو يكرر إلى الأربع جهات وثانيا على فرض عدمي شمولي مرسلتي خراشي إلى محل الكلام فقد سبق الإشكال منا في التمسك بصحيحة محمد ابن مسلم حيث لم نحرز صدور هذا المتن وهو يجزي المتحير أبدا أينما توجه من المعصوم عليه السلام وبالتالي فمقتضى عدم شمول صحيح محمد بن مسلم لمحل الكلام منجزية العلم الإجمالي ومقتضى منجزيته أن يكرر قضاء الأجزاء المنسيه أو سيدتي السهو إلى الجهات المختلفة هذا فيما إذا كانت وظيفته التوجه واما اذا كانت وظيفته التوجيه, التوجيه كما في حال الاحتضار وحال الدفن وما أشبه ذلك فإن لم يمكن التاخير الى ان يحرز القبلة كما في حالة الاحتضار بعد بعد اخوان متى ها هو رايح رايح ها بعد ما في مجال التأخير كما في حالة الاحتضار وحاله الدفن حيث لا يمكنه التأخير إلى أن يحرز القبلة، فيجزيه الاكتفاء بأي جهتين، لأنه ما دامت الموافقة القطعية غير مقدورة تصل النوبة للموافقة الاحتمالية، فيجزيه أن يوجه الميت المحتضر أو يدفن الميت إلى أي جهه وإن امكنه امكن شنو تحصيل القبلة يعني بان يؤخر الى ان يحرز القبلة لان الوقت موسع بعد وان امكنه التأخير الى ان يحرز القبلة كما في الذابح فالذي يبدو في باد النظر وان كان هو لزوم التأخير لان هذا الواجب واجب موسع ويمكنه ان يؤخر الى ان يحرز القبلة الا انه مع ذلك الا انه لا يبعد القول بكفاية التوجيه الى اي جهتين يحتمل انها القبلة نظرا الى ما يستفاد من بعض النصوص من ان شرطية القبلة في الذبح خاصة بفرض الاحراز ولا تشمل فرض الجاهل وقد استشهد على ذلك بصحيحه محمد بن مسلم سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده يعني في غير والمستفاد منها في غير فرض التعمد شنو؟ لا يعتبر الاستقبال، وبذلك يرتكب التقييد في إطلاق النصوص الأخرى الدالة على اعتبار الاستقبال. في شنو؟ في ويأتي الكلام في البقية. سمح الدين الدين سمح ها اي سمح وش رجال الدين وش ادمي ها؟ متواضع الدين